بسم الله الرحمن الرحيم والنجيم اذا هوى ما ضَلَّ صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى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 لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون كَتَت تَسْمِيَةَ الأُنثى وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا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 واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى افرايت الذي تولى واعطى قليلا وأكدا. أعنده علم الغيب فهو يراه أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى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 وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنام وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرا وأنه أهلك عاد وثمود فما